وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَنْ يَبْدِلَهُ أَزْوَاجًا مِنْكُنَّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات ثيبات وأبكارات يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم يا أيها الذين آمنوا او انفسكم واهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكه غلاظ شداد عليها ملائكه غلاظ شداد عليها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 يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبوا إلى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزل اللَّهُ النبي والذين آمَنُوا معه نورهم يسعى بين أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يقولون يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا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 ك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين أم ريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا